أشق المسلسلات حصة خاصة بالمسلسل الإذاعي قسم التمثيل يقدم شرح ملح شرح ملح تمثيلية هزلية بقلم محمد أبو الصواب نبط الصوت أحمد الجوهري إخراج حمادي التونسي <تصفيق> اللهي طلزية واش من طلزية من سومع هذا هو الحق العظام كل شي بالعظام هذا الحق ما فيها حتى حاجة زيدة او نقصة على القياس الميزان في الدية والصرف شفت لأين الملوف وانتجي معاقلكم احنا مكلها مخطوف اعيب واحد فاتنجية اشنا هوارس قدية الهضم ايوان كانت المعيدة عندك كتعاني من شي علام شي اوجاع اعطيها عطلة ابدية من اللي دم ومكل سطناجي المخترش كتحاجي واش دابا دا بغيت نسينا في الفواكه باش نهضموه لا ابدا يا شهد لبطيخ تلقنا للفراجة الفراجة؟ فراجة رأنا اطلقتكم لها وراكم تباريت وبينتكم الحقيقة المباراة كانت حامية واللي كان مهماز راه تدخم فاز واللي كان معجز. راه فكر شو جابها ايوه يا أخي ما اللي جاهد في النعمه اكتر منك الله في قناة مسلسلات المسلسلات إدايا المغربية كنت تعلمنا ونجيبه معنا الشداد المحترفين اللي ما تاكل شي معهم حتى بشوف انا غير هاوي هاوي انت هرقاوي كطير اللحمة قبل مطحط ايه <تصفيق> <تصفيق> يا كأنا يا وانت انت كنت تاكلها قبل مطحب ولاد سجي من السويقة كطير اللحم بعينك وهي معلقة عن القزار وسمعتنا قاعد ليا بلي القزارة البلاد تخضوا قرار صارم ومنعو عليك منع عن كل ين باش ما باقي شي انتوز من السويقة يوالليك اللغم ضعيني من فواكه رأى في صنقاء واذا انا اتفقنا على شي فواكه لا اتفقنا على الطنجية بوحدة حرفيا لا اكل ولا اكثر والمناظة حتى المناظة مكينة كينة يا فاين هي ها <تصفيق> ها عند البقال نحضر لك المناظة ونحضر لك والصحاب ونشوف لك شعروسة ونجيب لك الطبالة والغيطة ونقيم لك شعر راسي بها المناسبة الكريمة قالوا ضوء تعود لمخك وكل المخ وكل مخيخ هو <تصفيق> ما قال عين شبهنا والليل الحم إيوه بس غنضمو بس غنضمو إيه يا رأنا شيء توشي من عندك لا لا لا لا ما في ما حقر عليكم ايوا سيدي غير حقر علينا دير في شرع على السنة أنا بعد رأي عندي يوم ما انتصرتوا <تصفيق> وقت ما شفتي والحاجه اللي شفتي كي تحابي ليك وشي ديال اللحم <تصفيق> <تصفيق> ايوا غير توكل ورا الناس يتعريجات كن فعلة تركي يا الله سيدي هلا يا سيدي انا الزول البنده يلا يلا رد طالي احنا معاك مجموعه الحمام وهي الحمام دببليها ليا والحمام اللي في شبيك دبيب دب ليا ما نبيع فيك ولا نشريك دببليها مليها وفي الملك دببليها مليها اللي قالو فيك دببليها ليا دب, بيبليا. دب بيبليا. يا رجيل احرجاو والحار بعيد دبمليا الحمار ويا الحمام دبمليا وانا ماملكش ديك دبمليا لا ولا تشري دبمليا وانا في المريخ دبمليا وانا في المريخ دبمليا وانا في المريخ جات صدا لي ما <سو صداع> ها جات لها يقولك بارك الله زيان حالي حال حال اشكنتي قولي لي بنات الصداع يكون هذا هذا الفوضى هذه لا لا لا, لا, لا محمد محمد محمد محمد صافي صافي الله ما ننساش ما ما ننساش مختار ماذا عندك شي عقل ولا زاقليك؟ انا انا بعقلي وش تريدك ان كنضرب الحجر؟ لا لا لا كات غير بالبندير اه ما البندير البندير رأيه اهلة موسيقية ماشي سهله بصدع تحت حليه الله ايديك اوخ خليني انا نتفاهم معه. عمرك ما بغيت تتفاهم معه وتتكلم معه بالصراحة للا حلو انا عبد الصراحه كتعرفوني عزيزه عزيزة علي الصراحة وحقيقة كنت بغيت نصرحكم ولكن ما تكن لقيت المناسب لماذا غالت صارحنا نحن اللي خلصنا صارحوك تحليما باركة من الكلام الخوي ودخل التعسي طال رائعي يا نانيت وخاصك التربية بشيلة اللي تنعسات ايش حال من واحد ضربها بنعسا وما فايق شي بعيبه قلت لحق كينشي بنادم اللي ما كيف يقشي بعيبه بحالك بحالي ايه فايق وعيق نعم معلوم هل فيها قصيفة من صفاتي هلا دبر ادبر لمحينك أنا هذه الناس حس اللي كيوسس ياك إيه وده ما ضدي. لا لا لا ماشي ضدك لي يا أخويا. عمرني ما لا لا كنت على الأقل تشاور معنا و... ولكن قلت مع رأسي من أنتم معروضين اليوم لفرح ديال صديقكم و ستغيبوا لم يكن لن نقولها لكم لا, لا لا بالعكس كنت تقولها لنا لماذا؟ غير خفت هذه الصراحة لم يكن لن نشخفتها خفت نقولها لكم و تنضوط و... كل فلفوسكم هذا لماذا؟ إنما كان وعدك لم يكن مرة جيدة و أريد نعرض على حد نخبركم عاسد المختار الله يهدك أنا ما بقى حد نعرض على حد إلا بالمناسبة هذا ما أريد أن نقول من اللي تجيبها تبارك الله يصبحك على خير غادي نمشي نرتاح متبوع بواحد الماتش ديال الكره مباراه مجهده على واحد الطنجيه ديال الحرگمه الكرهين شوف الا ما كان عندكش شغل وبغيتي تمشي معايا واش درسنا حتى ياك سي سير, سير مع سير واش لا لا لا أبدا آه آه آه لا لا بغيت نسولك بعدا الطنجيه اليوم شكون صاوبها شكون شكون غادي يعرفهم بصوبه لا لا لا بغيت نقول بغيت القسم عما شكون يعني شكون مول شكون صرف اه ما ايوا انا طحو عليا فيا جات الدقه فيك جات الدقه ولكن انت زاوي ما <مكتكـ> كتكتبش <مكتكت سنتيم <السنطمة> الكحل حقيقه ما في جيبي حتى سنتيم انما دبرت اي وكتعرف شي حد هنا معلوم انا مجلي درتو تبرمت مع المصلحه ملي فتتش عليكم ما بسميتك الحاج مصطفى الحاج مصطفى صاحبك الخياط هو اللي أتقني عطاني ألفين ريال ألفين ريال لا ما بغيتش شي منه اكثر اش على تقول لي اللي قلت لك هو اللي كان وحتى ما عندك خير. نمشي للنعس نكون على استعداد سير تنعس سير تنعس م... في حالك هذه ساعة باش فطر باقي راه كيسالح حوايجو على الصباح هذا الراجل وقتش ما فكر الزينه في الضاع بطل شهرين هو على هذا الحال حنا على 3 شهور هادي ما خلصنا كره وشهرين ما عطينا البقال حتى فرق وراه ما يطلقنا غير الا ما خلصناه زيد عليهم الفران والخياطه وليس الدهب اللي يسل في الأنضاب والدبالج مولات الحمام واللي كتقابل الرزامي واللي كتعمر القباب راني عارف كل شيئات كله عارفه ايه وانا كنت عارفه قول هاي عمري في حياتي ماشفت شيئ ضيف كيتشرط حتى الهدف إذا درنا المرقام هو أبغى سكسو إذا نصفنا باللحم هو أبغى تزاجه و وإذا ما دمنا شيء نسمعه من نمنقي خياره المعيار معتبر تقولي للراجل عقوزه مقريه والله الا لا طلع لي الزعف للراس ايوا كون طلع لك الزعف كون من شحال هادي قلتي هادي بلا ما تحشم منه ايوا ولكنها حليمه هو غير ضيف عندنا نخليه على خاطره وحنا نبقاو بلا خاطر ياك او راه الضيف ها شوف الضيف غير ضيف سواء قعد الشتاء او جا الصيف هذا راه قديمه هادي ضيافت النبي 3 ايام اسيدي ماشي شهرين والوقت صعيب تك شينك تصور يا الله كأقدنا الله يا ديك أحلي الخير من عند ربي حقيقة ولكن الإنسان خس يعمل ما يبقىش يا أدم رباعي تدي بلاشغل العمل هو الأساس ونسي بنفسك دي ما كتقول ليش عارف في الحياة هو عمل سوصل وجلست فلس هالكلام ذو المعقول إيه وبحال هاد الضف باش فدنا والو عمرو دخل غير ربطاريان عناع في الدب حال الناس بأبدا ايش حال من مرة تخاص ملاقه قدامه وهو جالس على الفلوس اللي ما مكيني ولا بغايف امرسه ايش حال من مرة يجاو عندكم مارين الدين على فلوسهم وهو حاضر ولا بغايف يقبرسه ايش حال من مرة سمعكات شكيم القلط الحوايج اللي مبقى وش عندك ايه هو كل نهارك يلبس لي قمجة او سروال هادشي كلهم تفمعك فيه انما ما بيدي منامل علاش اللي سكت على اللي يضروا الش أنت ما تقول لي هو له هو غريم خزايد في الفشوش دياله ايه واحترش نار لي فهم فيها راسه وش هادي نعمل له اتسنى يا حتى يطيب اللبن من هذه الناحية غير كونهاني الراجل باليد وعنده متياز في عدم الدوق والفهمة والله ما قلت هالي بن فافر والتعارج او جبتي بن راح فصيح. لا فهمك ولا حاول يرغف عليك ونزيدك زيدني راني سمعتو بغا يصيفطلك على مراته ووليداته سته كيفاش اه بغا يصيفط لمرات وولادو بالسته حتى هما على الرحب حليمه عفاتك اه اه اه على الرحب لي زينت التبسمه بغيت نصفت لهم باش يجوا لهاد البلاد السعيده يدوزوا معنا شي ايامات وباش ما يبقاووش جالسين فداك الصهد الحراره العياده بالله مجهبه هاد للا لا حليمه لا لا بالعكس الجو معتادل ومزيان واي لي الله يهديك لا الخير شوفي شوفي خارج بيتك إنتي كيف عاملة بالعرق؟ ما كاين عرق ما كاين؟ يا إبسم الصاد. الموسيبة ده بيه يا المرأة عندي. مراتك موسيبة؟ لا. قلبها. ما قلبها؟ قلبها ضعيف بحالها لا عندي. أم صبكو كم ترققة؟ لمراتا بارك الله في ضاف صحة. إذا شفتها كيف تحبلك وش جو قدي العيلة؟ <تصحيح> هاد هاد النكتة مضحكتكش. الحاصل؟ عش غادي نقول. لا لا لا عافاك للا حليمه للا, للا حليمه زي بتتبسيمه خليني انا اللي نقول لك هاش بغيت تقول بصراحه اشرح من لحم خصني تقرقبه باش نصفت لي هادي الا عندك شفلي ستا للا حليمه عاتقيني وفين هم الفلوس يا زيد المختار والله ما كانش كتابو القرش والخر الخب والو ولو قاع وتقولي القناه غير نيسي اللي بنام باش نخدعو حاجه يا لحو لا لا حلاش المعمول ده باش المعمول كيف سنقوم بتنصيف لهم للا حلمة قالت نعم أتقني بواحد العشرين عشرين ريال. عشرين ريال دريهم و لماذا؟ فكرت و ألقيت الحلم سنكتب لهم برا وما لا أخفش عليك أنا في هذا القراءة والكتابة أخطي لم أكن أعرف هو من عصاة الطبطة قلت مع راسي نشوف شي باب نشوف شي واحد في باب البسطة من ذلك اللي حفظي الرسائل العصرية و لي برا انما بعد ما يكتب لي خاصني نخلصو وله. ها طاح الزف على النف وتلاقاو في ساعه العريان تابع المكشد بغى منه لو ساعه هاد المتله بالضحك بالضغط <تصفيق> ايوا صافي كملات البايه الى عندي هادك هادوك جوج هما جوج ايوا اش كاتسنى نقولها ليه غير كون يعني غادي نقولها هي دابا الان آه. حين ال... يا لالا ما نقدرش هي دابا ما نقدرش ايوا سي ديما ما قديتيش شي انا ما غاديش شيء نبقى صباع على عبد الرشيد بشويه لين سمعك بغيتو يسمعني باش يفهم شوف على هاد الورق اللي عندو شحال جا بها شحال جا فيها غادي نخلصو او في الى فاش تخلصو ش راه حنا تكلمي غير بشويه لين سمعك غادي انا شفت كاع الى الله اش غادي ناكلو اليوم في الغداء ايوا خاصنا نسولو ضيفنا اش تشا ياكل قبل ما نخسر الفلوس من الفلوس والفلوس اللي يبقوا عندك واش كنحكيلك من الصباح فلوس المصروف وفلوس الكرام راح ناصطنا فيهم موصيب هادي يا ربي موصيب حليمة حليمة اعتني اد من جديلك لاش لاش لاش غادي نبيعه واش نقضيه هادي هي اللي ما تكون ايوة تبارك الله نبيعه الدبليش باش ديفره يبقى على خاطره يا هاد لما تكلمي غير بشوية غير في البيت لا أخذ. ما غادي تكلم غير <تصفيق> يا هذا الرجل في براسك خبيت ما تسواش على الكتف للنحل نو على لا غير دعها تحبني على على ولدك عزيز ولدي عارف ولدك و جوه وما كتهضر وقليل التربيه انت ها هذا هادشي اللي بغيت تقولنا ياك تهامي فكره اش غادي نعملو في الغداء وراحنا مع عندنا و راه شيء ما عندناش باش شو اليوم سبحان الله يا حليمه جدتي تجهد العجبه باش كتكلمي دابا معايا العجبه اللي رفدتي تكلم بها انت وما قدرتيش حتى تقول السر مختار عيب في وجهه عيب عيب في وجهي اش من عيب لا غير على الزربان الزربا اللي مزربنا باش نمشي حالك علينا اعوذ بالله <تصفيق> <تصفيق> انا نمشي انا عمرني ذكرت لكم شي نمشي عمر كلمة كلمة شي ما خرجت على فمي ها يقولها تذكرت قال لي ويله اه يعني اسيدي والله حتى ندير لك خاطركم لهنا ماني مقلع انا متفل هنا نبت غادي يزيد عندكم ولا ولا هذا هذا الشيء كان كيت غير القطف اللي يشاركوا باكلته ايه وعس المختار هذا زمان وهذا زمان اخر فاين ده بنامسي دي تلقى الشي واحد اللي يلقى الطف او اللي يبغي الضيف يقلس عنده غير صهير اشهر هو عس المختار ثلاثين يوم بالتامام والكمال براك دك يحسبو الناس يال هاد لقتي هالعياده بالله بالحق الحمد لله هالحمد لله اللي لقيت واحد ف هاد الزمان مستحيل. سحيل واخه تقلب عليه بالمنقاش او بالمرأة لين خلاص الله يعدك كين هيا سيدي، انت قبلتي انت؟ والبدار كبيرة والدخير والخمير سيرت تهمي؟ الله يكون منك الزرع والزرعة الله يخلي داك الوجه دي ما ضاوي بجهتها و بالقراها عملتي بحسابي؟ الله يعمل بحسابي كان عرف هذا الدار بعدنا بحال الدار يقول أكثر سيدي مرحبا و ألف مرحبا ولا يا في الأخر الدار دار كل شيء يلقي وإلا كانت هاد الدار هكذا؟ انا غاديه نخويها انا علاش ما بغيتش نزيد فيها حتى دقيقه انا علاش الشيطان انا علاش الشيطان لا لا كاين شي ابنادم ابنادم هو الشيطان الكبير الله ما كذبتي الشيطان هو ابنادم الله والله يعيننا شحال من واحد ما كيفهمش راسه؟ بحالك بحالك حليمه اوف حليمه راك ما بقيتيش كترعي وجودي كزوج خوجي خرجي وخلينا بزوجي انا خارجه ما حد كتاكته وما بغيتيش تكلم يلا حليمه اسمعي باده يلا برتيني را كتعرفي انت القن صافي تعال اجوباتي بغيت نعرف ماليه انا حسيت بحالي لا مقصود بشكل انت اه لا, لا ابدا الحاشا حاشا مي الله لا ايوا انا قلت شحال من واحد ما كيفهمش راسو قلت لك بحالي لا لا هي غير كان بغات تقول باللي فقتي بكري يعني ما فقتيش بكري وباقي ما فطرتي هكاك <تصفيق> يا لا نعق هذه الضهر كنت مدهي كنت كنت أصلح ويأتي مالك على التاب والشق الله يديك المختار كنت تعطيهم لأي تصلحهم لك يا الله لا شيء وكأن شقيعة وزيدون أريدك الله يجازيك بخير نعم الله يجازيك إلا ما تعطيني ذلك شيء شي قميجة من ديورك والقميجة اللي كنت أعطيتك تشرقات لي وكيف وقع لها حتى تشرقات؟ كيف وقعها آه كيفاش تتعرفني صارح والصارحة أشعاري في الحياة ايه كيفاشا قام يجلس حمل الحلوف البارح في الأشياء بعد ما فقت من النهز سمعت شي تخرج في شف ماشي عادي ولا لمشي وولدك و... ولي. شفتو داير كرسي فوق الطبلعا اتركنت باش نشوفو اش غادي يعمل بلا ما يشوفني هو فابر مختصار مختصار انا ماجيك بعض ما اتركنت شفتو مديدو واش يشبت باقي ماجي بدوالو انا ماجيك النظر وبدأ كيقلب كيقلب كيقلب واحد الساعة ويجبت قرعة ديال العسل وداقة منها باقي <تصفيق> أنا أعجيك قبضت القرعة مزيان وهبطت من فوق الكرسي اللي داره فوق الطبلة ومن فوق الطبلة نزل أم. لا لا هي. اللي اضعت بعدها القرعات العسل فوق الطبلة <تصفيق> وما يجب من الماريوتو يصير صغير عاد نزل الارض ومشاء اللي بطبق ديال الخبز خده واحد الطرف وقبشي شوية ديال العسل فوق في التبصيل. وبدأ يغ وبدأ ت اللي اح فوق الطبلة الطبلة اللي فوق العالي ال العلية إيه وما بادرت القراعات الأسلمة محلها لا يلا بغير ضو ويزهق علينا ما يتكرب عن فوق الكرسي وجوه القراع قراث ومن اللي يفضلين علمي هش طاع طاع لا, لا. أربح فضينا القراعات الأسلمة تدرسها كلينا أول ولد الأول نزل الرز بعد ما رد القراعات الأسلمة محلها ورب بارج له وخذنا الخبز وبدك جاد في نعمة الله استهجد في نعمة الله اقول لك ياكل شهاني انا يا الله بغيت ونضحك معه ونقول دوقني ويتشرق لي القميص ونسخف في الدفاع في حبيبي سخفت ايش حبيبي سخفت هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي يا أول يا أول يا أول يا أول يا أول يا رجل شرير هو عندي وأعرف الحالة ولا حتى من الحباب والصحاب حلفوا وباقي دي جيوا عندي كيدخل ما لا يعنيه وكيعتبر نفسه دائرة معارف تكلمتي في الكره كوايري تكلمتي على الفن هو فنان الحاجه اللي تكلمتي عليها عنده فيها نصيب بغيت نصار حوالك ما قدرتش بيتو يفهم راسوب لا بلا ما نزح كبرياء و أو اونين كرمتو في حياتي مش طف من هذا النوع يوش بنو بنو عيب الله هذا غير ريحه الشمعه في الشكر وولد عم خالد مبو على وجم الله يرحمه اللي كانت كتبغيني بزاف اي و انا صابر حتى يمشي في حالو لاحظوا لا ولا قوتي الا بحلال علي راضي الديره في الهضره حتى تحرق لنا السروال <تصفيق> ها شوف شوف شوف كيف ولا داير دابا ما تعطيش فيه سنتيم من الكحل يا الشاب المكتب مكتب عليه يتحرق ونفرضوا مثلا كاع بغيت مصلحه ما بقى فيه ميت تصلح ولا يكبك لا لا شوف انا قربت له نشوف السروال لا يا ودي بقى فيه ما يتصلح ويتلبس الصاغير صحيحه الانسان السلام اصحى كنزون تامين نتفق معك ولكن ما غاديش ندير له جوج ورقايا فتعرف تعرف ما كاين غير البركاكا مصبر الميده <متصفيق> هذا اللبس هذا كاع باختصار راك عارف كلشي اش ندير دابا اش غادي نلبس اش اخو عمر كرشيه شيء شي سروال او عطيني داك سروال الخضر مرحبا بكم في قناه محبي المسلسلات المغربية المغربيه اه مو هذاك مو السخ هذاك راه لا لا سبناتهم راه البارح على سبنات سبمات سيدي سبلاطو البارح مع القوام ديالك شفتها كاع من لي طواطو مع الحوايج ديالك في الماريو القديم لقد نقول لك اننا نحب نحب نحب نحب نحب نحب بارك الله فيك نحب نحب لا نحب نحب نحب نحب نحب نحب نحب نحب نحب نحب نحب نحب نحب نحب نحب يا نحب نحب مع نحب نحب نحب نحب نحب نحب نحب نحب نحب نحب نحب نحب نحب نحب نحب نحب أنا خايف لا, لا يكون شي قدك وكان لنا قصي لا لا لا غير كن عندي قدني روام لا لا لا مو حالي قدك وأنا شوفه ماشنا وخاك كرا قيستو قيستو جواد قدي يوقف المفكرة بعد في السرور في طرفة قعد قعد لا قعد بسم الله بسم الله بسم الله, الله, الله قالوا الزر في بغداد قريبة الى توجد خاد غير فيصير ماشي زردة على طبرق نزر <تصفيق> الله ما يا رب بسم الله هذا؟ الحليب الحليب, الحليب الحليب يمكن يمكن إيوه، غير نسيتوا شوف فيك على تقنية. الحين اللحليب، طيب. إيوه هذا يخرج يشتري هالكذا. اه اعطلي الفلوس لا لا لا لا لا لا ما راسك. شاء الله خرج لا ما وكان. شيء نحنتك. باللحيف تقولي اول <سؤال> سيره يا ربك فاش من سويتي ربحتك الله الله سلاميه مالك عشق والله الوجع موطني لوزه يكون بس ما يكون بس ما يكون بس لا يكون بس لا هذا بس لا ما لا يكون بس لا يكون بس لا يكون بس لا يكون بس لا يكون بس لا لا لا لا لا لا يكون بس لا لا يكون بس لا يكون بس لا يكون بس لا يكون بس لا راسي غادي يتفرق أه عجيبي مريد شكو الله شكو الله أحبت أن الطبيب و أعدي فلوس <تصفيق> يا عاش تدير الدنيا يا عادي في يوم يوجدوا الفلوس و في يوم يغيبوا هذه السنة الحياة قاسي دي بنقسق احنا من هاد القهوة لا.. لا.. لا.. تتعامي <تصفيق> نعم كي يشيميت تحنجر كي يشيميت تكل شكو آه راسي آه راسي رأس. كي يصاد عني بزاف شكو الله أحبت راسي جيبي أوه. شوف شوف غير من التي ترغبت أن تصيروا بشيخ خرقه تسمح لها بس قولي يا وشك ايش ما يتكهن وجود الخير والبركه يا بشرني بشرني الله يبشرك شنو كيف نقولك شو نقولك شي وتاكل عليه عليها ريوس الحين ما تمبخره لا لا لا كباب المغضور كان عارفه عزيز عليك مخي خات <تصفيق> لا لا لا لا ما كاشي ما حسمك لك المخ اعتقني ارحمها بالمعاداه الضعيفه بشرني الله يبشرك بالدخول في الماكله طوله عرض كاينال بيساره <تصفيق> بيساره اه والله حتى طرخ وانا كلش شريتي ليا غير شي بوفتيقه او شي ربعه ديالك فطور سته ديال البيضات وزينه ديال الختبان ونعدي الساعه واه باقي ما بغيتي تفهمني راه الا ما كليت على الصباح ماكله فيها الفيتامينات كيقبطوني الهوايش وكنولي كللي كنترعش راه بيساره ابلحق ملي كان غير البيساره ما فيها بس حتى هي البصاره كتعمر الكرش وكتنفخها وكيولي الانسان غادي وكرشو سابقه كتعيق للناس سامحو دين دوز هي اللي موجوده على محل تقني بها حالا اعتقني وعليها سيدي ادمس سمس شكون نبسالها كيفاش عامله البصاره تخيل كيف شحطيه اطلق راسك راك عيط فيه واه اه هداك تفاجئني على الريق فين قال مختار والله الا نشوفوا واش صباحتي حي ما غدي لي على برا ماذا قدام الغادي والجاي؟ يجب تعرف بأن أعادة شيئا عندي في الكون هي الانتظار ماذا يجعلك أن تنتظر؟ أنت شكون من غيرك؟ وكذلك تتخنزير العجب أنا ضد الانتظار عدو الانتظار اختصار هل ما هالنار؟ لا أريد انتظار وهذا هو السبب الذي يدفعني لكي نأسس جمعية القرن العشرين جمعية شعارها السرعة الزربة أبطربياً أبطربيك وبلا تعطال بالخفة الوقت ما كيرحمش هاديك الحق <تصفيق> الوقت مضامن سيف ايوا فهم دغيا اعتق كون خفيف ظريف ولو حدوك لك فشي او صرفقة وتبعني هنا راه الاخوان كينتظروا كي على برا محزمين وموجدين اييه <تصفيق> اييه وباش ما نتعطلوش شي البس من هنا باش نقبطوها بجرياح البحر يلاه سربيت تلقى راسك انا, سيدي. أنا سيدي. ألبي. ألبي. الخير, يا <تصفيق> أمبرنك. الخير في الحداج وش باقي ده باشي صباح ولا نركم بعجزة المختار عالمختار. عالمختار. ما ما ها المختار ها المختار شكونا هذا هذا صاحبي صاحبك تعرفنا في في هادا هو كستفوه يملى عرفوه كستفوه السريع ها كستفوه السريع وهو دي مبطئ ها شكت تقولها شنو ها لا لا كستفو الراجل الرفاع إلا بغتي ترخي عظامك وتحيد عليك العجز سواء بالخطر أو بالزز اجي تجري يعني تنقز باختصار أكس، ها باختصار، باختصار باختصار وأنا ما عندي ما عندي شيء ما أزم الاقتصر، وأنا عدو، <تصفيق> <تصفيق> <باختصار> <تصفيق> وأنا وعفون من هذه الكلمات ضد معاندة والتكرار، وأنا وعفون على التاني من هذه الكلمة أنا، من المؤيدين ديال الاقتصر أنا، وعفون تاني توتلتوا وربعموا من هذه الكلمة أنا، من عشاق الاقتصر، ما هذا ها السكتة، علبة بغيت نضم الجماعيتنا مرحبا انت اشوف انا كيف دير خفيف ضريف انت, أي أنت. أي احاول حاول حاول حاول احاول ارقش باختصار المزاع هذا داتي وقف على الصح ظاهر العظم الصح ظاهر جسمي مختصر من الشوحومات واللحومات الزيدة وكنت قنجميع الرياضة الموجودة على وجه الكورة الارضية ما هذا فبعد بان شغل انا وعفون اعود تاني من هذه كلمة انا وفغير ما عندي زهر وخلاص انا بعدك ظرت لي الراحة معك بالشت قلت نكون بطل الابطال في حمل الاطقال أنت شوف. عندك عندك أوه عندك, أي. عندك. آه بلاتي هنا. <تصفيق> <تصفيق> فوك فوك ها هو سير فوك تكلم العباد كين تدرك الله كين كينتضروك على برا ايه نسيت مكاع الله العظيم الى نسيتو بالله لا لا ايه شكون هما هاد الاخوه اللي كيتهضروا على برا غير الاصدقاء ديالو اللي بغا الماتش ديالو <تصفيق> صافي لا انا جاي غير نقول ما انا شكلا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا هذه هي المناسبه باش يشاركوا الطعم تا في المستقبل ان شاء الله باش نوجدوا عليهم لا لا لا بلا توجد بلا بروتوكول باش حنا لا لا لا, لا, لا من من اللي غادي دابا تجريو خاصكم ما فا خصكمش كرشكم تكون ما تخافش حنا موالفين جريا طيحنا اللي فكرشنا أه أه تحرك تحرك وحيد العجاز حري يلا زيد طلع النفس طلع النفس هبط النفس هبط النفس النفس النفس حنا يقاف زيد زيد شويه قربوا لعندي قربوا عندي سبع يلا يلا يلا والحبق والله ما عرفت واش انا اللي فلت اللي انقشوا اللي هم الله مرمي سلت عليهم سلت عليهم بالفين تخبيت تخبيت حتى الزوك يجلون هتقني هتقني حالا بالفطور يا البصر ايه هتفضل ايه الله سخفت سخفت اه يا بسي ملوين لا اطر اه كل كل بسم الله كل يا بلت يا النفس بعدها الله لا. عمل سمي الله اعمل عمل عمله اسم الله الله لما دق الله الدرس الله الله الله يرفضك ايو <تصفيق> ابنه واش من ابنه شاكن في عج غديد السن تمين ما الله يمت شاهد غير واحد جوجا محمرة وربيها ديال الخبز وربية صافي بارك كان عشر باع اما عفرقاع هاد زوجات اللي ماشي ساهله وايلح حتى انت خاصك تشوفني كيف كندير لجوج زوجات او ثلاثه ولا اربعه وربيع ديال الخبز ربيع ديال الخبز صافي والرات ديالها تيمش حرض ييزو الكلام انا جيت تفرج دابا راه بقيت اناكل والو مم. اه مالك علاش كتفتش غني ليا شاشا شنو غني ليا باش نهضم تعدم عجيبه هادي عندك الله الا عجيبه السوبر غني <تصفيق> <تصفيق> والقصدار بلي انا عمرني ما غنيت عرفتي غير غني صوتي عصري على خير انت شحال من واحد صوته عصري مكفص فص بنادم الواعي الفاهم <تصفيق> كيف بلاد بزان؟ هي الحر بالغمزة ولا وليس في الدبزان غني غني وضيافتن قلت لك الحلقة هسري ايه، غير غني باللحق، نصحوني قالوا شيء ثلاثة أربعة عملية عمل <تصفيق> <بالحكرة تصفيق> كريدي على العملية، خسارة على هذه قضية ما ديما دي قديمه ايوا عرفتي اش كايجيك ملاح شرح ملاح هذا المقطع الاخير هو غادي يفصل بيناتنا اييه ضيافت البيت بيت ايام ماشي شهر ولا عام ها قد <تصفيق> ما دي باليا هذه الأغنية عندك كتضر في الودن كتقفل الشهيه شي ما يتكال الله يجيب والو ايوا لا مراتك ما مخبيه حتى شي دويزه شي ديما مراتي راك شفتها خرجات غضبانة او تيميتكش على داكشي هذاك هو حال النساء كل وحدك تبغيت تفشش على رجلها باش تمتحلو وتشوف واش عندها شي مكانة او لا ولا بغيتي الصراحة انا راس. شرح من له مراتك غلطة ايه غلطة اه غلطة مرات خوتك عليك وراجل معاكم واخا انا واحد من العائلة ماشي معقول وتبغيتني ثاني الصراحة تكلم قول شحين خفتك الله يطير لكم ما تفهمش مقصودي ها ياك لا باس هي <تصفيق> هي كون بغيت يطير لي كون طار لي من هذي شحال هي من حسن الحد أو بالأحرام من سوء الحد قليل فاشكا يطير لي غير تكلم مولداء غير تكلم لي بغيت قول لي بغيت خاصك تعرف بلي الرجال قواموناء النساء خرجت مع الببت قورة الباب حلس زوج حريفات من عند القاضي تتئد بها شنو؟ وتعطيها درس. عمرها ما تنساه مع طلا غير هما تلمختار امتى بالسلامه غادي تمشي فحال؟ ولا قدر الله انا دابا بالسلامه ماكنفكرش غير نمشي البلاد وافقتني والحمد لله ما خاصني خير ملي فيه بارك الله فيك والله غير كان انا دابا كيشتي دابا انا عولت انا كيف غادي نسافر انت بغيتي تسافر يا ومراتك غادي تطلقها انت تطلقها باش نسافروا جميع وترتاح مع راسك شوف <تصفيق> راني نكيكتي راك تلقاني ديما جنبك وراه حنا خوت اللي كنت عزيز على المرحوم امي مي ما كليش نصورها ولا كتعرف كل شيء ولكل ما كنت أعزيز عندي لن أقدم لك هذه النصيحة المجانية أه تبارك الله لك ما عندي منقل ونعم الرجل ساعد أنت فعود ما تصلحنا بغيتي تفارقنا بالمرة عمري قلت فيك العار، عمري سمعتني مني كلمة خايبة ها؟ ويفية كتعرف تعرف بعدها؟ هل تخصمها او لا؟ لا أعرف عندما تخصمتها لماذا؟ علش. اه.. اه.. اه.. اه.. قل قولي و لأك اه.. اقول لي قل لي أنت عندما تخصمتها على قبلك يا سيدي ها؟ أنت أو السبب مراتي خرجت غضبانة حيث لم تفهمني شيئا اه.. واذا عملت أخي؟ ولا أخي غير تخصمتني مع جميع الحباب والصحاب أخي حتى واحد ما يبقى يأتي عندي أخي انا أنا أخي ايه يا أخي أنت أخوي. انت يا ولدي خويتي الدار وقت ما تكلم في شي موضوع كاتقاطعو منه تسخر منو انا اخوي قال لي كاع اللي بغى كيتكلم كاتقاطعو وكاتدت تفهم عليه انا اخوي انتا اللي احنا عملنا بالشوا ما تاكل كاتدت تشرط علينا هذه بغيتها هذه كرهتها وكمضطرون سيروك في رغبتك باش بقاليه على خاطرك هاها ها ها ها ها ها ها ها ها ايوا ودل اش راه اشات الغيبه انت اللي غبتي وبقيتي شريك تبان شو سمعت عليك على سقسي الخبار بعدا معلوم راني تلاقيت بهم مجموعين وكلهم متفقين على كلمه وحده وهي يدعوك ولكن انا تخاصمت معها هي مش... ماشي هي شكون هي وثاني مراتي تخاصمتي مع مراتك <تصفيق> ما كانت في بالي. انا كانت على مول والبقال والفراند. ولاد عوق جميع عول على السيزي السيزي اييه السيزي كيف السيزي راه ريحه حماض ستامي ستامي نعم اسيدي خويا بغيت نسافر دابا لا لا لا لا ولا ولا واشيد عندنا شي ميمات اخرى باقي مسخينه بيك يا بركه توحشت البلاد ووليدات غير خليني نسافر غير ما قلت يا سامي لا سامي أن أصافر هذه السفر إيواس سيم خطاب سلام سلام لايك خوتي هذا سامي لا سامي لايك أخوي الله ينيك أخوي الله ينيك <تصفيق> أخوي الله ينيك الله ينيك الله ينيك أخوي الله ينيك أخوي الله ينيك أخوي الله ينيك أخوي الله ينيك أخوي الله ينيك الله ينيك الله صار الجماعة عليك هذه المشاكل ما لكون ما كان دبنا لكون راني بب ببقي قلص والله الله ينقوا الله ينقوا قلت يا سيدي ما لك كيفش إيه قلت الدعوى عفتك فش لا عفتك خير قبل ما نشوف ببغى تطلب إنك واحد طلبة طلبة ما هي وراني غرق في كيفاش نقول في الحشومه وما عرفت كيفش الجلادك وولساني محبوس ليه ما ببغى شتقا ادخل لك ده بخدي شو ما ما لك كيفش ما لك الحلا اهلا و سهلا نركب اهلا و سهلا بكم اهلا و سهلا بكم اهلا و سهلا بكم اهلا و سهلا بكم اهلا و سهلا بكم اهلا و سهلا بكم خذ و سهلا بكم المركوب و سهلا بكم اهلا و سهلا بكم اهلا و سهلا بكم اهلا و سهلا بكم اهلا و سوف نحاول أن تبيع تحاول؟ ايه وش نجير وأنك أخوة لا يوجد حواجة براه الله ينقص الله ينقص دمعك <دي ما اللعنجز> نكسر وليه تحرق تعوى والقاميس جعل بشير رقع وعنك نكسر وليه الخضر بتاوديهم مرحبا بكم في قناة المحب بمثلثة الإدايا المغربية اي الله على رحمة الحمد لله الله الله الله, الله. ارتحت باللاحظة تتالي حبا دبا خاصة نستهد باش نواجه للمشاكل ما مكاين حتى مشكل هاد قضية الدعوة ومدعياه فيك راجتني للبل في الوقت فاش تلاقيت مرتك وحكات لي المشكل وكيفاش عامل واتضح لي من خلال ما سمعت منها انك كتحشم يعني كتحشم على الطيف وما قدرت يشتواجه بالحقيقة وتصرحه بالواقع جيت يا انا انا ما بغيت شاين جرحه بغيت ويفام راسه انما المخبش غادي يفن يجيب الله فاطلا ياك <تصفيق> ويجب أن تطلع على قطار حاليا أنطلق للمرأسي غريب <تضيف> هذا <تضيف> لا يجب <تضيف> أن نضيع وقت والشي اللي سمعت مجرد خو مجرد سمعت انت مجرد خطة يعني اتفقت عليها أنا ومرأتك بس انصفت هذا الضيف ديالك في حاله وده بقى المهم حفظ على القلق ديالك حتى يزيد خلفه. حجوبة حجوبة هذه يا سعد سعد بس انخرجوا جميعا نركبه الضيف وتمشي تصلح الجرة مع المرأة عندك الحق <تصفيق> وحرص دماغ الصرح والوضوح تام وشرح ملحم كنتم في السماء أيها السادة إلى تمثيلية هزلية شرح ملحم كتبها محمد أبو الصواب ضبط الصوت أحمد الجوهري إخراج حمادي تونسي